بين طالبتين أعتقد أنك طالبة جديدة نعم التحقت بالمعهد هذه السنة هل درست اللغة العربية في بلدك؟ هذه أول مرة أدرس فيها العربية أنا درست العربية ثلاث سنوات في بلدي لماذا تدرسينها مرة ثانية إذن؟ في بلدي؟ نتعلم القراءة والقواعد والترجمة ولا نتعلم الحديث باللغة العربية ولكنك تتحدثين العربية الآن جيداً تعلمت الحديث باللغة العربية هنا في المعهد مختبر وحاسوب وإذاعة ومكتبة لا أستطيع نطق الأصوات قاف، ضاء، حاء جيداً هناك تدريبات صوتية جيدة في مختبر اللغة ولا أستطيع التحدث باللغة العربية ولا أفهم كلام المدرسة والطالبات أريد أن أتعلم العربية جيداً ماذا أفعل؟ احفظي جزءاً من القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتحدثي بالعربية كثيراً هذه نصيحة مفيدة سأتبعها إن شاء الله إذن ستتعلمين العربية جيداً